ولنبقي المتن الأخير وهو الطحوي وهو أقدم متن مصنف من متون طالب العلم أحسن الله إليكم ونفعنا الله بعلمكم بإسنادكم المتصل إلى الإمام يبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي رحمه الله تعالى في العقيدة الطحاوية قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام أبو جعفرين الطحاوي رحمه الله تعالى هذا ذكر بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة عمان بن ثابت الكوفي وبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رحمة الله عليهم وما يعتقدون من نصول الدين ويدينون به لرب العالمين نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد لا تبلغه اللوهام ولا تدرك لا ولا يشبه اللنام خالق بلا حاجة رازق بلا مؤنة مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته وكما كان بصفاته يزليا كذلك لا يزال عليها أبدية ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري له معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى الخالق ولا وكما أنه محي الموتى بعدما أحيى استحق هذا الاسم قبل إحيائهم كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير خلق الخلق بعلمه وقدر لهم مغدارا وضرب لهم آجالا، لم يخف عليه شيء من نفعالهم قبل أن خلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته وكل شيء يجري بقدرته ومشيئته ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم فما شاء لهم كان وما لم يشاء لم يكن يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتل عدلا وكلهم, يق وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره آمنا بذلك كله وإقنا إن كل من عنده وإن محمد صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وكل دعوة, وكل دعوة نبوة بعد نبوته فغي وهوى وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وإن القرآن كلام الله تعالى منه بدأ بلا كيفية قوله وانزله على نبيه وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة وليس بمخلوق البرية فمن سمعه وزعم أنه كلام البشر فقد كفر وقد ذمه الله تعالى وعابه وأوعده عذابه حيث قال تعالى سوصله سقر فلما وعظ الله سقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر ومن وصف الله تعالى بمعنى من معاني البشر فقد كفر ومن فمن أبصر هذا اعتبر وعن مثل قول الكفار زجر وعلم أن الله تعالى بصفاته ليس كالبشر والرؤية حق لأهل الجنة بغير حاضة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وتفسيره على ما رضى الله تعالى وعلمه وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا فإنما ما يسلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه لا عالمه ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام فمن رم علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرم عن خالص التوحيد وصاف المعرفة وصحيح الليمان فيتذبذب بين الكفر والليمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا زائغا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم إذ كان تاويل الرؤية وتاويل كل معنى يضاف إلى الروبية ترك التاويل ولزوم التسليم عليه دون المرسلين ومن لم يتوقن فيه والتشبيه زل ولم يصب التنزيه فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات والمعراج حق وقد سري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا وأكرمه الله تعالى بما شاء وأوحى إليه ما أوحى والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار والمثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم عليه السلام وذريته حق وقد علم الله فيما لم يزل عدد من يدخل النار وعدد من يدخل النار جملة واحدة فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه وكذلك أفعالهم فيما علم منهم من يفعله وكل ميسر لما خلق له والأعمال بالخواتيم والسعيد من سعيد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله وأصل قدر سر الله في خلقي لم يطلع على ذلك ملك ولا نبي مرسل والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة, الطغ ودرجة الطغيان فالحذر كل, فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسا فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه كما قال تعالى لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى وهي درجة الراسخين في العلم لأن العلم نوعان علم في الخلق موجود لأن العلم لأن العلم علمان علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود فإنكار العلم الموجود كفر والدعاء العلم المفقود كفر ولا يصح الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود ونؤمن باللوح والقلم وجميع ما فيه قدر قم فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه ولو اجتمعوا كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه غير كائن ليجعلوا كائنا لم يقدروا عليه جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطيه وعلى العبد يعلم أن الله تعالى سبق علمه في كل كائن من خلقه فقدر ذلك بمشيئته تقدير محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزير ولا مغير ولا محول ولا زائد ولا ناقص من خلقه في سمواته وأرضه وذلك من عقد اليمان وصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته كما قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا فوئل لمن صار لله في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما وعاد بما قال أفاكا نثيما والعرش والكرسي حق كما بيّن الله تعالى في كتابه وهو جل جلاله مستغن عن العرش وما دونه محيط بكل شيء وفوقه وقد أعجز عن الإحاطة خلقه ونقول إن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكريما إيمانا وتصديقا وتكريما ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قال وأخبر مصدقين ولا نخوض في الله ولا نماري في الدين ولا نجادل في القرآن ونعلم أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم وكلام الله تعالى لا يساوي شيء من كلام المخلوقين ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله ولا نقول لم لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله ونرجو للمحسنين من المؤمنين ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسيهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم والأمن والإياس ينقلان عن الملة وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة ولا نخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجن الله تعالى في القرآن وجميع ما صحى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق والإيمان واحد وأهل في أصله سواء والتفاضل بينهم بالتقوى ومخالفة الهوى والمؤمنون كلهم مولياء الرحمن وأكرمهم مطوعهم وأتبعهم للقرآن وإن الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى ونحن مؤمنون بذلك كل لا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا Oh, okay. وأهل الكبائر في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تايبين بعد أن لقوا الله عز وجل عارفين وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر الله في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإن شاء عذبهم في النار بعده ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته ذلك بأن الله تعالى مولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته ألا الذين خابوا من هدايتي ولم ينالوا من ولايتي اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذر سرائرهم إلى الله تعالى ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإنجاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمرونا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافى ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه ونرى المسح الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر والحج والجهاد فرضان ماضيان مع أولي الأمر من أئمة المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما ونؤمن بالكرام الكاتبين وأن الله تعالى قد جعلهم علينا حافظين ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض الراح العالمين وبعذاب القبر لمن كان له أهلا وسؤال منكر ونكير للميت في قبره عن ربه ودينه والنبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه رضي الله عنه مجمعين والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقرات الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا فمن شاء منهم للجنة فضلا منه ومن شاء منهم للنار عدلا من وكل يعمل لما قد فرغ منه وصائر إلى ما خلق له والخير والشر مقدران على العباد والاستطاعة ضربان يحدوم الاستطاعة التي يجه بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصفه الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل وأما الاستطاعة التي من جهة السحت والوسع والتمكن والسلامة الآلات فإن قبل الفعل وبيان يتعلق الخطاب وهو كما قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد ولم يكل لا يطيقون إلا ما كلفهم به وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله وكل شيء يجري بمشيئة الله يعلمه وقضائه وقدره فغلبت مشيئته المشيئات كلها وغلب قضاؤه الحيل كلها يفعل الله ما يشاء وهو غير من أبدا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وفي دعاء الأحياء وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للموتى والله يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات ويملك كل شيء ولا يملكه شيء ولا غنى عن الله طرف عين ومن استغنى عن الله طرف عين فقد كفر وكان من أهل الحين والله يغضب ويرضى لاك أحد من الورى ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم و. غير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر السديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم لعثمان بن عفان رضي الله عنه ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وهم الخلفاء الراشدون والأمة المهدي وإن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم مجمعين ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذرياته فقد برئ من النفاق وعلماء السلامة في من السابقين والتابعين ومن بعدهم من أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل ولا نفضل أحد من الأولياء على أحد الأنبياء ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن اثقات من روايتهم ونؤمن بخروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء ونؤمن بطلع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضع ولا نصدق كاهنا ولا عرفا ولا من يدعي شيئا بخلاف الكتاب والسنة وإجماع الأمة ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا ودين الله في السماء والأرض واحد وهو دين الإسلام قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا وهو بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل وبين الجبر والقدر وبين الأمن واليأس فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا ونحن برآء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبينا ونسأل الله تعالى يثبتنا على الإيمان لنا به ويعصمنا من اللهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والجامية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا الضلالة وحال من الذين خالفوا الجماعة وحالفوا الضلالة ونحن منهم براء وهم عندنا ظلال أرديا والله أعلم بالصواب وإلى المرجع والمآب تمت بحمد الله